اللهم صل وسلم وزِد وبارك على محمد وآل محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير وخاتم النبيين والمرسلين ابي القاسم محمد صلى الله على محمد وآل محمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي ابي النبي محمد ف اللهم عليه وآله وسلم قال دخل علي ابي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمه فقلت عليك السلام قال اني اجد في بدني ضعفا فقلت له اعيدك بالله يا ابا فقال يا فاطمه اتيني بثياب اليماني فغطيني به فاتيته بثياب اليماني فغطيته به وصرت امر الىه واذاه يه لاله كانه البدر في ليله تمامه وجماله ثم جاءت الا ساعة ورذهب ولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحه طيبه كأنها رائحة جدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقلت نعم ان جدك تحت الكساء اقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدي يا رسول الله اتاذن لي ان ادخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كان الا جاء واذا بولدي الحسين عليه السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا امبا فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي قال لي يا امه يشم قدكي رائحه طيبه كانها رائحه جدي الذي يا محمد صلى الله عليه واله وسلم صلى الله على و الهي فقلت نعم ان جدك واخا تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله اتابن أن اكون معك ما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع امتي قد اذنت لك فدخل معهما تحت الختاء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابو الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشم عندك رائحه طيبه كأنها رائحة اخي وابن عم النبي ما حصل الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو معك ومع ولديك تحت الكتاء فاقبل علي اللحو والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله اتاذن لي ان اكون معكم تحت الكساء فقال له وعليك السلام ام يا اخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء اذن قلت افد دخل علي تحت الكساء ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا ابتاه يا رجل الله اتاذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا ضعتي قد اديت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابيرا تونس الله بصر بطرفي القيداء واومى بيدنا الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وقراصتي وحام لحمهم لَحْمِي وَدَمُهُمْ دَبِي يُلِيمُهُمْ يُؤِيمُهُمْ وَيُذِيرُهُمْ وَيَحْزِنُهُمْ أَرَأَى حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبُوهُمْ وَالْمَوْتُ يا سي و ابواليه يا الله الا هو مني وعدي بالبون تجعل صلواتي جوابا لك وغفرانك ورضوانك علي وعلى اهل عنهم رجت يرهم تبهيرا سبح الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات اني من خلقت السماء المدنيه ولا ارزق المدحيه ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئه ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يتري الا في محبه هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الحجاب فقال الamin جبرائيل يا رب ومن تحت الحجاب فقال عز وجل ام اهل بيت النبوه وبعد الرسالهم فاطمه وابوها وضع له ها ودونها صعد جبرائيل يا ربي اذن لي ان اهبط الى الارض لاكون معهم ساعدا فقال الله تعالى نعم قد اذنت لك فهبط الamin جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الاعلى يقرئك السلام اياتي والعكاب ويقول لتواجدتي والجلالي اني ما خلقت سماءا من نيته ولا اضمنه حيه ولا قمرا مدير ولا شمسا مضيئه ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا لاجلكم ومحبتكم فَقَدْ أَبْلِغَنِي أَنْ أَدْخُلَ مَعَكُمْ فَهَلْ تَأذنُ لِيَ رَؤْيَةُ اللهِ قَالَا لَنَبِيٌّ حَمِدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وعليك السلام يا امين وحي الله انه نعم قد ادلت لك فدخل جبرائيل بعدا تحت كساء فقال لي ابي إن الله قد اوحى اليكم يقول الا ما يريد الله يذهب عنكم الرجت اهل البيت ويظهركم تقديرا فقال علي لابي يا رسول الله اقبل لي مال جلوسنا هذا تحت الحصا الى الفضل عند الله فقال الذي صلى الله عليه واله والذي بعثني لله الحق نبيا واصطفاني بالرساله نبييا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا الا ونزلت عليهم الرحمه وحفت بهم الملائكه واستغفرت لهم الى ان يتفرق فقال علي عليه السلام اذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب شعبنا وقال الذي يوم عمانذر صلى الله عليه واله وسلم صلى الله البدي وعال محمد فقال ابي رسول الله فلله عليه و اله يا علي والذي بعث نذ الحق نبي واصفى بالرجاله ما ذكر قبرنا هذا في نحكل للمحبي اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحجلا وفيهم هموم الا وفرج الله همه ولا غموم الا وكشف الله همه ولا طالب حاجه الا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام اذا والله فذلا وتسعدا وكذلك سعادنا فازوا وسعدوا في الدنيا والاخره رب الكعبه Allah Muhammad wa li Muhammad Ali ibn Abi Talib al wa al دين العابد صلوات صل على محمد ايمه المعصومين صلوات صل على محمد والخضر يا ابو محمد صلوات صل على محمد كل بيا فيض الله وجهه bil rahya bayyad allah wajha wa abu ahmad heyya allah wajha wa abu jafar heyya allah wajha wa abu allah يا ولي بيض الله وجهها وانا وانت بيض الله وجهها وانت وانا بيض الله وجهك اهل البيت بيض الله ويا والحاضرين بيض الله